يا عبادي الذين أَسْرَفُوا على أَنفُسِهِمْ لا تطلقوا من رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ الله يغفر الذنوب جميل أخذموا له من قبل أن اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن ما يا سيئون العذاب بؤسًا ou ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم وينجي لهم في جهنم مسوى Thank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 مقاليد السماء بود <تصفيق> ان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> What a, what a Thank وهو أعلم بما يفعل E uh, o wow. الذين كفؤ الى جهنم مزومرا ni la lokhulu abawa bahan na nahodi na الذين استقوا ربهم إلى الجنة Uh... Oh! وقضي بينهم بالحق وَقِيلَ الخمس No.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 Holy